ستة، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور هناك ثلاثة أقلام هناك عشر نوافذ هناك خمسة طلاب هناك سبع طالبات